أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا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 أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبِطِنُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن نقول أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث تتركه يلهث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 وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 129. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لَا وأملي لهم إن كيدي متين 121. يتفكوا ما بصاحبهم من جن انَّهُ لَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 قلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا نفسي نفعا ولا ضلاً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونا من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرك يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئٌ أَوْ هُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَمْفُزَهُمْ وَإِن تَدْعُوْمُ إِلَى الْهُدَا لَا أدعوتمهم أمنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد نمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجله يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها؟ أَمْ لهم أَعْيُنٌ يبصرون بها أَمْ لهم آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ فَلَا تُنْتُمْ إن والذي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهما ان الهدى لا يسمع وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 بآية قالوا لولا بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى رحمة لقوم يومئذ وإذا قرأ القران فاستمعوا لجوء أنصتوا لعلكم ترحمون وذكِّر ربَّك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو ولا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 فَادُّوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ 124. يتهموا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 126. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات رَبِّيَمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَلِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُنَّ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ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 نبي قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشئكم نعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء إما ل purification of you with it, and it goes away from you, the devil entangles you, and it binds your hearts,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 ذلكم فذوقه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم قوم ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا لقتال او متحيزا لفئه فقد باء بغضب من الله فقد باء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 إن الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فِئَتَكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ ولن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَا الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ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 ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون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 وإذنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم جموع آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, لو نشاء لقلنا مثل هذا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 ما قد سلف وإن يعود فقد مضت سنة لولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلم أن 111. الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم